اشتهرت بالجمال، وخصوصا جمال عينيها. صفاية العمري واحدة من نجمات الدراما. قوية الشخصية مترددة وأحيانا غمضة. خادت لقب قطة الدراما المصرية خلال مشوارها الفني. والسر في اللقب ده هو رسمة عينها. تلقت سلم النجومية عن طريق خلال مشوارها الفني. والسر في اللقب ده في عمل درامي إلا لو عنه حتى لو همت اسمها بالكامل صفية مصطفى محمد العمري اتولدت في 20 يناير سنة 1949 في المحلة الكبرى اتبع على محافظة الغربية اتخرجت من كلية التجارة بس ما اشتغلتش في مجال دراستها اتجهت لدراست اللغة الروسية واشتغلت فترة مترجمة في المؤتمرات الدولية والدها كان بيشتغل مقاول معماري متخصص في الزخرفة الإسلامية ولما كان مشغول في عمله والدتها هي اللي اهتمت بيها وبتعلمها ومتها كانت مهتمه جدا بالتعليم وشايفه انه الاولويه بالنسبه للبنت